يقول ا ل إ م ا م أ ب و الوفاء ا بن عقيل علي بن عقيل البغداد ي شيخ ا ل ح ن ا ب ل ة في عصره رحمه الله في ف ا ت ح ة القسم ا ل أ و ل المطبوع من كتابه الفنون أ م ا بعد ف إ ن خير ما قطع به الوقت وشغلت به النفس فتقرب به إ ل ى الرب جلت عظمته طلب علم أ خ ر ج من ظ ل م ة الجهل إ ل ى نور الشرع وذلك الذي شغلت به نفسي وقطعت به وقتي فما أ ز ا ل أ ع ل ق ما أ س ت ف ي د ه من أ ل ف ا ظ العلماء ومن بطون ا ل صيد ح ف ومن ص الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء طمعا في أ ن يعلق ب طرف من الفضل أ ب ع د به عن الجهل لعلي أ ص ل إ ل ى بعض ما وصل إ ل ي ه الرجال قبلي ولو لم يكن من فائدته عاجلا إ ل ا تنظيف الوقت عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أ و ق ا ت الرعاع لكفى وعلى الله قصد السبيل وهو ونعم الوكيل انتهى كلامه رحمه الله